بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذه الحلقة مع ثنائية قرآنية أخرى من ثنائيات القرآن الكريم هي ثنائية من أروع الثنائيات ينبغي أن نلتفت إليها وأن نعرف دلالاتها وأبعادها حينما نقرأ سورة الرحمن المباركة وهي تتحدث عن العطاء الإلهي للمؤمنين في جنات النعيم حينما يصف القرآن الكريم الحور العين بهذه الثنائية المباركة الرائعة بقوله تعالى في الآية السبعين من سورة الرحمن فيهن خيرات حسان انظر هذه الثنائية ثنائية خيرات حسان ثنائية الخير والحسن أو الخيرية والجمال والحسن فيهن خيرات حسان بعد ذلك الآية الـ 71 بعد ذلك الآية الـ 71 تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد ذلك الآية التي بعدها حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هنا في هذه الآية المباركة جمعت بين صفتين رائعتين وقدمت الصفة الأولى على الصفة الثانية وفي هذا السياق في التقديم والتأخير دلالات كذلك رائعة إذن ثنائية الخيرات الحسان هي من الثنائيات القرآنية التي تلخص مواصفات المرأة النموذجية التي تجمع الشكل والمضمون او الظاهر والباطن فقد تجد امرأة حسناء في شكلها الظاهري بيد أنها قبيحة في نفسيتها سيئة في أخلاقها وهي التي يعبر عنها الحديث النبوي الشريف بخضراء الدمن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت سوء وفي رواية أخرى المرأة الحسناء في منبت السوء وإنما جعلها خضراء الدمن كما يقول أبي عبيد في غريب الحديث وإنما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناظرة في دمنة البعر وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها فربما نبت فيها النبات الحسن وأصله دمنة يقول فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد إذن هذه الآية المباركة تحدد ثنائية رائعة ثنائية الخيرات الحسان وقد جاء في الرواية تفسير خيرات حسان بقوله عليه السلام خيرات الأخلاق حسان الوجوه يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان وأكثر ما يستعمل الخير في المعاني كما أن أكثر استعمال الحسن في الصور وعلى هذا فمعنى خيرات حسان أنهن حسان في أخلاقهن حسان في وجوههن وفي روضة الكافي بإسناده عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قوله تعالى فيهن خيرات حسان قال هن صوالح المؤمنات العارفات وفي الفقيه قال الصادق الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين. يعلق العلامة الطباطباء على هاتين الروايتين بقوله وفي انطباق الآية بالنظر إلى سياقها على مورد الروايتين إبهام لماذا هذا الإبهام؟ لأن الآية في سورة الرحمن تتحدث عن الحور العين عن نساء الجنة ولا تتحدث عن نساء الدنيا ولكن كأن الإمام الصادق عليه السلام يطبق الخيرات الحسان يطبق هاتين الصفتين الصفة الأولى المتعلقة بالروح بجمال الروح والخلق والصفة الثانية المتعلقة بجمال الشكل و الظاهر كأنها يطبقها على نساء النساء المؤمنات الصالحات في الحياة الدنيا لأن خيرات جمع خيرة وهي المرأة الفاضلة وخيرات جمع خيرة شف فيهن خيرات حسان وفي بعض القراءات قد تكون خيرات حسان فإذا كانت خيرات يعني جمع خيرة أما فيهن خيرات حسان خيرات جمع خيرة وهي المرأة الفاضلة قال الزجاج في الآية فيهن خيرات حسان المعنى أنهن خيرات الأخلاق حسان الخلق إذن الحسان تتعلق بالشكل والمظهر الخارجي أما الخيرات فتتعلق بالمخبر والأمور النفسية والقلبية والروحية تتعلق بالأخلاق وقد حذر القرآن الكريم من الأولويات الخاطئة في اختيار الزوجة انظر القرآن الكريم حينما يصف نساء الجنة يقدم الخيرات على الحسان لم يقول فيهن حسان خيرات فيهن خيرات حسان هنا إشارة واضحة إلى أن الأولوية آه هي آه في الخلق وفي الأخلاق وليس في الخلق صحيح القرآن جمع بين الخلق والخلق او الخلق والخلق ولكن قدم في الأولويات قدم الخلق على الخلق قدم الباطن على الظاهر قدم الإيمان على الشكل وقد حذر القرآن الكريم من ان تكون الأولويات خاطئة في اختيار الزوجة ليكون يعني الإعجاب بالمرأة على أسس خاطئة وتقييمات لا تملك وعي الأولويات لتكون الحسان على حساب الخيرات طبعا حينما تجتمع هاتين الصفتين هذا امر تكاملي رائع ولكن ان تكون الحسان على حساب الخيرات يعني أن تكون أو يكون الشكل على حساب المضمون والمحتوى هذا أمر يحذر منه القرآن الكريم بقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم انظر هنا خطاب للرجال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركتين ولو اعجبتكم طبعا هنا لم يذكر متعلق الاعجاب اعجبتكم قد يتبادر يعني هنا الجمال والحسان يعني في اعجبتكم في شكلها في جمالها أعجبتكم في أموالها أعجبتكم في منصبها في شهادتها قد تكون لها مثل شهادة عليا مثلا أعجبتكم القرآن أطلق الاعجاب هنا ليشمل طبعا قد يتبادر كما قلنا أول ما يتبادر أعجبتكم في جمالها وشكلها الخارجي القرآن يحذر يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن طبعا هنا المشركات ليس معنا المشركات فقط يعني التي تعبد الأصنام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني الشرك له مراتب له درجات كثيرة فالقرآن الكريم يقول عليكم أن يعني تنتخبوا المرأة المؤمنة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا ولأمة مؤمنة يعني أمة وغير حرة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم كذلك يحذر الرجال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم طبعا كذلك أعجبكم بجماله أعجبكم بماله أعجبكم بما يمتلك من أموال طبعا هنا القرآن يحذر ويخاطب هنا اولياء الأمور ولا تنكح لم تقل ولا تنكح في الآية الأولى ولا تنكح المشركات خطاب مباشر للرجال وفي الخطاب الثاني ولا تنكح. هذا فعل رباعي من أنكحة يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم هذه الآية تحذرنا من أن يكون الحسن على حساب الخيرية والظاهر على حساب الباطن والشكل الخارجي على حساب المحتوى والمضمون وهكذا حذرت الروايات كذلك وهذا ما سنتحدث عنه بعد قليل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا كبيرا قلنا أن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة من سورة الرحمن فيهن خيرات حسان هنا جمع الصفتين صفت تتعلق بالمضمون وصفة تتعلق بالشكل فيهن خيرات يعني المرأة الفاضلة المؤمنة المتقية حسان يعني حسان في شكلها وفي صورتها ولهذا قلنا أن القرآن الكريم حذرنا من أن يكون تكون الحصن على حساب الخيرات وأن يكون يعني الشكل على حساب المضمون كما قرأنا في الية المبارك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو. وهكذا تحذرنا روايات أهل البيت عليهم السلام يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك يعني وكل أو أوكله الله إلى جمالها وإلى مالها وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمالة والمال انظر هذه الرواية في كتاب الكافي في باب اختيار الزوجة إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال وعن الإمام الصادق كذلك من تزوج مرأة يريد مالها فالجأه الله إلى ذلك المال يعني هنا الله عز وجل لا يعين هذا الإنسان الذي توجه إلى تلك المرأة على حساب الخلق وعلى حساب الإيمان هو رأى مالها أو رأى جمالها فالله عز وجل سيوكله إلى مالها وإلى جمالها هنا هذه الروايات تحذرنا من أن يعني يكون هناك خلل في الأولويات لابد أن يكون المضمون أولا والشكل الثاني الأخلاق اولا. والخلق ثانيا يعني الخلق أولا والخلق ثانيا ولهذا نجد الروايات الرائعة عن إمة أهل البيت وعن رسول الله قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة انظر الزوجة الصالحة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من سعادة المرء الزوجة الصالحة الإمام الباقر عليه السلام يقول ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله انظر هنا الرواية تجمع بين الأمرين بين الخيرات إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته يعني إذا رآها سرته يعني هناك في شكلها وفي سمتها وإذا غاب عنها حفظته في نفسها يعني تحفظه في نفسها وفي ماله كذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح هذا حديث رائع لأن التقوى هي الميزان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا لا لتعاركوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولهذا جاء في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في الخدمة المتبادلة بين الزوج والزوجة عن الإمام الصادق عليه السلام سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل النساء في خدمة أزواجهن فقال صلى الله عليه وآله وسلم أي من رأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه انظر هذه الرواية الرائعة وعن الإمام الباقر كذلك ما من امرأة تسقي زوجها شربة مما إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وفي المقابل خدمة الزوج لزوجته عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة هذا حديث رائع آه كذلك آه عن رسول الله إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى فمرأته يعني إلى فمي امرأته أن ترفع اللقمة إلى فم زوجتك هذا يقول فيه أجر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إن الرجل يؤجر في رفع اللقمة إلى فمرأته وكذلك هذه الرواية الرائعة يقول الرسول لا لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أو منها إذن لابد من أن يكون الاختيار صحيحا قائما على الخلق والخلق وأن يقدم الخلق على الخلق وأن تقدم الخيرات على الحسان يعني المضمون على الشكل المحتوى على المظهر الخارجي لأن الأسرة ستقام إذا كانت الأمور مختلة والتقييم خاطئ لا يمكن أن تقام الأسرة قياما صحيحا وأن تربي الأجيال الإيمانية ولهذا كثيرا ما نجد بعض الأسر تتفسخ ولا تستطيع أن تربي أولادها لماذا حينما نرجع إلى الاختيار نرى أن الاختيار كان خاطئا وأن الأولويات كانت خاطئة بعيدة عن أولويات القرآن الكريم وبعيدة عن هذه الروح هذه الثنائية الرائعة التي تقول فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان القرآن الكريم حينما يصف الحر العين انظر لاصحاب السابقين آآ أو آآ لمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان ماذا يقول القرآن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف يعني تقصروا طرفها وعينها على زوجها لا تفكر إلا في زوجها هذه منتهى العفة والطهارة والحب والعشق من الزوجة إلى زوجها فيهن قاصرات الطرف لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان إذن القرآن الكريم في هذه الآية على قصرها يحدد هذه الثنائية الرائعة فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهذا يؤكد القرآن الكريم في أكثر من آية على الأزواج المطهرة انظر هنا التركيز القرآني على الطهارة بالنسبة للنساء وبالنسبة للأزواج يوحي لنا ويشير إلى ضرورة أن نبحث عن الطهارة أولاً قبل أن نبحث عن الحسن والجمال الظاهري يعني أن نبحث عن الجمال الباطني قبل الجمال الظاهري في سورة البقرة نقرأ في الآية الخامسة والعشرين ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون انظر هنا القرآن يركز على طهارة المرأة اولا. في سورة العمران الآية الخامسة كذلك يتحدث عن الأزواج المطهرة خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله هذا كذلك إشارة إلى ضرورة أو أن نعمة الطهارة للزوجة هي من النعم الكبرى كذلك في سورة النساء في الآية السابعة والخمسين لهم فيها أزواج مطهرة هذه الايات المباركة تشير بوضوح إلى أن نعمة الطهارة او قيمة الطهارة وقيمة الخيرية وقيمة الخلق والأخلاق هي من القيم التي ينبغي أن تكون في الأولويات في اختيار الزوجة طبعا على لا تكون على حساب الجمال القرآن الكريم كذلك حينما يصف الحور العين يقول حور عين هنا يصف مثلا يصف العيون حور الحوراء يعني الشديدة البياض في عينها شديدة السواد أو بعض يقول الحوراء هي في الشكل في لونها حوراء يعني مسحة بياض كذلك يصف بعض مثل أجزاء جسدها مثل حينما يقول مثلا وكواعبة أترابة يعني الإمام علي عليه السلام في رواية يقول الشعر أحد الجمالين يعني الشعر أحد الجمالين يعني الوجه الجمال الأول والشعر الجمال الثاني ولهذا القرآن الكريم يعني قرن في هذه الثنائية القرآن الكريم قرن في هذه الثنائية بين الجمال والجمال الخارجي بقوله تعالى فيهن خيرات حسان والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية